بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزق وشقاقة كما اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبون وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الالهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانه صلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء ما سمعنا بهذا في الملتي لا خيرات ان هذا إلا اختلاف ا نزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من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 قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذلوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكه أولئك لحزاب إن كل إلا كذب ذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوال وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذليد إنه فسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق